قاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فَالْعَجَبُ أن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعوا بعيدا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعادنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَاضْرُو إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها فبنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها <تصفيق> رواسي وألقينا فيها <تصفيق> رواسي وأنبتنا فيها وأن نَبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَتْ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ وَالنَّخْلَ وَنَزَّلْنَا مِنَ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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتنقيان عن اليمن وعن الشمال قاعدة لا يلفظ مياق إلا إلا لديه رقيب عتيد وجا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 كل نفس معها, معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاء وصلك اليوم حديدا وجاءت كل نفس معها مع سائق وشهيدا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك يوم حديدا وقال قرينه هذا ما ندي عتيدا ألقيا في جهنم كل كفار عنيدا مناع من للخير معتد مريبا الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطرأت ولكن قال رب قال قرين غمنا اطغيت ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيدا قال قرينه غ ربنا ما اطغيت ولكن كان ولكن كان في ضلال بعيدا اختصم لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدن القول لدي وما أنا بظلام ما يبدن القول لدي وما أنا بظلام وما بضَ مبيد يومََقون جغَّ ن تَنأتِ وَتق يومََ قونون جَّ ن تَنأتِ وَوتق وَتقونعَ مزيد تقولها الممزيدة وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيدة هذا ما توعدون لكل أوابن حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجا بقلب منيبا من خشي الرحمن بالغيب وجا بقلب منيبا أدخلواه بسلام أدخلواه بسلام يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هل من محيص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 يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، لَهَاذَاكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَتَّعَلَيْهِمْ بِجَبَالٍ فَدَكِرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ عِنْدَهُ